ولقد زين السماة الدنيا بمصابيح وجعل لها رجوما وجعل لها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعيد وللذين كثروا بربهم عذاب جهنم وبيأس المصير إذا ألقو فيها سمع لها شهق وهي تفور تكاد تميز من الغيض كلما ألقيا فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها لم يأتيكم نذير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 وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير